صلى الله عليه وسلم دولة اسلام مدينة قلني مدينتي دابن اكاثار رسول ربي صلى الله عليه وسلم دولة ابتدابتن اكاتا جايباتي ولنجيني رسول ربي تي في كمشيكتو تا مدينه رقوها ما કે સતરે yhuda madina kei sajirti lehe rasul rabbi wajanjytee bai eda halan aadaumma Isani rasul rabbi tiv jajjabade gandhi madina Kesi Ha haa gadil abba te yhoka nagaha qabatulley laakin ybiddadara burkun isa ني ماله مسلمتوني ور المدينة جرا مدينة, مدينة هالانقاباتني بلشأتوا رن أكن موجينو مدينة كيسة همني أدى فجاتي تجرتو همني مشركتوا تاء ور ربيتهن أمني فكيني كابد الله بن أبي بن سال الفا مشرك أي سود جنجر قبته يوكا يهودا حق رب البرا جللتة إنكرارا البرابد فا كنين تجرا مدينان على اللي ها نجيني هم متقول لي جراتو خن موجينو سطجي غرغرات تجرا وليقلتن go sagara gara ka no jirtu ka rasul rabbi godan leenuma jira quraishigaru madinatina yero heddu iradiddibite amma amma niwe era rajechuudan gara gara agee si saatuu te quraishintu war badiyaa jiruhanaan jiru kana wajjin haala wal qunnamtii qabdi مدينة جيوطق دفنى لولا ولي جلاء الرتبانون نسداتهم، ورمى كا الرادفه في وربع باديا مدينة جروخنا جدود والتهين ومميتين، يوكا يهودا مدينة كيس في المشرك مدينة كيس يرتوقرقات فتى قريشي، قافطق مدينة ويرون حالا سداتهم. أو تا مسلمون المدينة كسرن للي دفعة هي إتقاله مالت أرقمه حاجة هري لولا ربينا ربين نهيم نافي كان يو إسانسي لولا نللي وأعرض عن المشركين مشكلتو تراجع راجل يجت تجرا كان موجينه يرون كنيج جرا مسلمتوني ارى هم نغودتني جران مدينات دوله غودتني جران موت ما ارغتني جران اكو مكانا نمن دولاتك كاهن اجارات ديرو دوله اسا تنرا يودي بسو هندن دهن يوا غودو في هندن دهن وانتني في التنجرو اكمت فرى ديبسون ميجاها يوجنني رسول ربي فا ارى لولا جي ربي حيما اساني هينغوني جرو لولا ان اد ما جرو درقم كان حال ربي سوت سوت ديمت كان صدر كان ديمتي عافى رسول رب بما كان جيرانه، هنتوكي ناجوا أيش يمكن أن يللي جلار إيشا جلاغور أجت جاتو جرا، أر رعافى مدينا جيرانه أن أمو، وفر را لولا نجت جات وفر را غافه مني جابات تيت درقما من منو هند نويو غدي به للون يسرتي ا درقمتا كنف شريان اسلاما صوت صوت ملي تقدم مالو غدي به لول نماننجت صوت صوت دايما حال لولا سبحانه وتعالى حكمة لولا كنا صوت صوت اسانرتي رب أرى دبتي جرى أكا نمني و لولو جبه كتب عليكم القتال وهو قره لكم جلي إن جبه تنسي لولو جل إي ما لولوان جبوه سوطا سوطا إسلاموما أكا إسان لولا استراتيجي الرسول ربي صلى الله عليه وسلم هرّد فن قريش أنفّر ركضو كي ستمال فكاته يجني وكان الجاد يسير ركضو كي ستمال جربين هيا من إساني فقولت ننجي إيه رسول ربي حال إساني نججيرا مسلمتوني توني أقرأ وفرّر أرجاجك تهيا من إساني قد أمي جرا ظلمي إسنا رجرو تهرك كيستني وفرّر فور أججت نمن المسلمين رافو نجرو، إسنم ما إن ميرأمة إسن كيس جرتن ميرأمة كيس جرتن كنا أفر رافا ساجد كارب هيا ميساني كليجروا. يوم دندتية كقباتن دن تاتي، دندتية تيسن تيسني هيا ما تما كيسا ني ركوا إسن الرجع تظلمي أفر رافو راجد كارب هيا وري مسلم توت اميدتين الظلم يسان الرتيبو سي ور مكه كفاره نمتكوا لما متيو ظلمين تكالما متي ظلمي باقيده دتشد تشاديبتي يرت ظلم يسان الرتي جبون تجرتني زمن غري مالك الرب أتّشون، أوتو خرّه كاتين تهين، همّنان الرب أتّشودان، مالك إساني، غند إساني كيسّارى وران، يوكا غند كيسّا كدي بافظانه وفيكه سجال وران، إنما لاقيت إنساني بلسون بلسوما إنساني كيستقلل ظلمي قطعا قريش ظلمي قبان Dubbin näytti hintolu, maa lijennän, Eurohänetti makkani, kuva hänägeettu, aiite muslimit on nikartani, muhajama isan isan rukutun, Fokkatar, maa lijennä muslimit on rei vuomaajirani, vu doula isani umathajirani, lakkois isani letik kara asiikani, koreisi akkan lugo tejirani, nämä li päsän hijaakum alamasiidi, ku mat, shani jahan demoni lalun intantam. مدينه نسان كيف جرى جرنونسو خير جرتي مشركتوته كيف جرى يهودا كيف جرى مدينه ايسنيتينين لولا مكه ده قني حكمامتي مكن ك في يهودان ربتهن امان كيف كان قنافو مال رهي كوند بيرا وانت غدو قبن هي كوند بيرا نقادي قريشي تكرايات تشامن ديمتو لولو كرات ايغاني شرشو نقادي قريشي تكرا ديمتو تنا واريسي ايغو ور مراسة وارانا مراسة وجين ديما وارا مراسة سن مسلمتون ارياني الرافضتشوني دندين اقوما نقول عند سني كرأن إزين الرباط مدينا تخلعوا مدينا رمفعاتو كنا جرا لولا نيني وإنسان كمان الرافور أثني مدينا تقلوني دنديان هدوم مير أبان يو لي ودو لين دو في مش ركني مدينا جروكا عنده مدينا ترقوا كاسوللي تأتي وفدو ددفاني ددفاني اقومسان وان جرر رافد اتسان اللي اتين اوف قبسن مي جاه ورنا نوجرو مشركته تمكان كيس مدينه كيس الله وان حجتكن ان صداكي سنماله دايتي ومن مسلمه في ورنا فكر توني كما رسول ربي فاجت تنكوني فائده قد قبا حالكنا ظلمي وفر او فضاف جل قبي اساني تهججو اول قريش دقني ما قتلوني ادوهنتهن نغاده ايسي كراياتو كراتي اغني لولو ايده هل اسان الرجال حال الاولاد حال لولا نمرت هي مرتس ديماني خراتي نما ولولا ننسى يا جاني واني كبؤ الراجره ثاني جالول اوتو لولا كيس جران هما صدرك صدركان ديمما جدجورة. دوب المسلم توني ورني مدينة جل ربي وجين. مرتي دبربتن. نجادة قريشي تشمل راجلت وكرات تأينةنين يسير وانك عبد فراني لا لا اتبنا وثو قريش مرتي اجايبا كايتن قدس اجايبا رسول ربي امه صحابه كن قدس النفس اساني ارى مرتين هاروين لفه هاجر سير هاروين بهجرا e ga sir yakana be me sirakana malin simanna malil lallah othodire lulat namnit behukum martinu dumeh ho acciboda maltu tahuqaba odothumsamnetinin irao leh ho kanahunda istrateji isa rasul rabbi taqatakkan kayan muslimton dubbi kana duranin bekan هل ساني هارو جرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسلمته تتك تكام برشيت تسينن اكاتا اتلولن قوفن برفي في رسول ربي نمالولنين اللي برفي سن وانت لولاني في اللي وانت لولنين اللي برتهم قبا اكن ما نول كانينا ممراد لللن كافر جدنين ممر مر مرانشران رسول ربي صلى الله عليه وسلم خطت رسول ربي برسي سنة كم، كرأن إتلو لندورة دورسوا كرر ربي قفا، لبوفجت تلو لند، نمن نما أجهزه فيلو لند، الدنيا غورت دا فيلو لند، كرر ربي قفا كيسات تلو لند، كلمان جه هذا قرآن كيسات وقاهدي رسول ربي كيسات ورفت ويتم رمال توجينجرة في سبيل الله جت جت وتجنجرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في سبيل الله برندبمتو. حديث مухاري سنتي أبي هريران ودسي مالجرا. رسول ربي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده يوكان والذي نفس بيده لا وددت أن أغضو في سبيل الله فأقتل ثم أغضو فأقتل ثم أغضو فأقتل أكن أجلد. القرآن ربيتي في حديث رسول ربي ساتل ل وانت ددبو يروهن دا نما خرار ربيك ساتل ولوجت جار في سبيل الله توجد جنجرة. وانت خرار ربيك ساتل ولنكوني نمني مسلمه انتهن وانت اني لولون والفعل لا را. يوكان وران الدنيا كن اتيلون والفعل لا را. مسلمتوني ما لي ما ربي كلمات ربيها وران نبراه ما لفلوله الدنيا موت ما ارغتشو نما, نما رت مويو. نما صداة يوكا اجاجاتنا اي مريجلتنا اي مرتسا انقبله اي سا صداة لولو يوكا قتاة ندوبانجرا قتاة اي خان اجلابه رافجلين ما لولو قد ياني اللولوف تقه هنجرتو جشو تناحمل قناف روحي ايسا حماسا قبو لولا كيساتي هدفه وهي تهم من كرارة بيتي مليله له. غلله غته وفي وفي جنان ني يا دوره ما نمني كرر ربي كي تتلونه. ربي إن كن حي لا يموت. روحه الجهاد إذا كيست روحه عالية. أقمثا أو تماثكيلة. جت شمالي نمو وفي وفيتي وفي إمره جت ورانا أتجات دوبان إمر يدوه جنة وفي وفيتي وفي إمره. كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم روحه والجهادا صحابا إساني كopiesن دورا. سادركاول أنا تكopiesن. إسلامني هاجباته في مسلمتوني في كopiesن. كوريش واليتبو إنس همان لفوه دا واليببو إنس كي ما سن في كopiesن. كان موجينوا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتبلى في بيان. أقل ما نباني خط عاجيباتي نبين. حقاً من إيسانيات أقاتل لها برسيساني بيان فوضى أقنوا من غيانيتين انهلوا اللجلنين ديمني مدينة قبائل مدينة كيس جرته تقريشي والتحين سقبضوا تيهودات تي إيساني فوضى بران ديمني براجول لكتاني مرتى أجائبات برفتاني برادهم الرسول ربي في ربي Rasooli Rabbi sallallahu alaihi wa sallam akkadu jaduubanin lihnamni daybiii isaihinhin rukunni. Madinatinamhanbisanii biradayman. Seheri Rasooli Rabbi sallallahu alaihi wa sallam, itti badriin doolan, sehera namaa jaib sisiun. In ta'ala, seheri nam badrii itti fufaa. Wassalamu alaikum rahmatullah.